إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقُصُسْ رُؤِيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا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 اخوه احب الى ابينا منا ونحن عصب ان ابانا في ضلالهم مبين اقتلوا يوسف او اطرحوه ارض يخل لكم وجه ابيكم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 يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُم فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لا تَأْمَنُ عَلَى يُوسُفَ مَا لَكَ لا يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ْرسِهُ مَعَنَا غَدَي يَْتَعوَيَلعببَ وََإِن لَهُ لَ حافِذُون قَالَ إِ لَ يَحزُنُونِي أَنْ تَذْهَوبِ وَأَخَافُ أَ يأكُ لَهُ الذِئبُ وَأَنُم عَنْهُ غَافِلون قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه ان اذا الخاسرون فلم ما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا الى تُنَبِّ أنهُ بأَمرهِم هذا وَهُم لا يشرُون وَجؤُ أَبهُ معش مَتَاعِنَا وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَمَا مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كذب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 اكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَأَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى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 وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيتلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّتْ بِهَا لَوْلَا أَرَا آبُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَسْتَبَقَ البَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصًا مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَى سَيِّدَهَا لَدَى البَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ إِلَّا أَنْ يُسجَنَ أَوْ عَذَابٌ أليم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 فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه القد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم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 إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكآ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن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 قُلْنَا الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ سيدن احب الي مما يدعونني الي والا تصرف عني كيدهم ان اصب اليهم اصب اليهم واكون من الجاهلين فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَّلَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ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 اننا نراك من المحسنين قال لا يئسكم طعام ترزقانه الا نباتكم بتاويله الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلك مما علمني ربي انني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله لا يؤمنون بالله وهم بالآخرتهم كافرون واتبعت ملة ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من ذَلِكَ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من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 وقال للذي ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك فانساهُ الشيطان ذكر ربي فانساهُ الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بالضع سنين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 يَأْكُلُ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصُنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يُعْصَرُونَ وَقَالَ بِ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 قال ما خطبكم ان اذرا واستن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الان حصل الحب الان حصحص الحق انرايته عن نفسه انرايته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخا بالسوء الا ما رحم ربي الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به استخلص لنفسي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 وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُ بِجَهَازِهِمْ قَالَ آتُونِي بِأَخِيكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُفِيَءُ فِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ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 لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذًا قَلْبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا قَالُوا يَا أَبَانَا مُنْعِمٌّ لَّنَا ۖ فَأَرْسِلْ معنا أخانا نكتل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 ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتاتنني به لتاتنني به يُحَاطُ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مُوثِّقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَامُ مَا نَقُولُ وَكِيل وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقٍ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 وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوْءَى إِلَيْهِ أَخَاهُ الا تبت اسم بما كانوا يعملون فلما جهزوا بجهازهم جعل الاستقاهة في رحل اخيه جعل الاستقاهة في رحل اخيه ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لصارقون قالوا واقبنا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صوا عل ملك ولمن جاء به حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم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 قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها منه وعاء أخيه كذلك كذنال يوسف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 فَأَنْسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا تَخُذُ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعًا عِندًا إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا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 ارْجِعُوهُ إِلَىٰ أَهْلِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ بَنَا كَسَرَ قَوْمًا وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ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 يَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فهو كظيم قالوا تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله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 إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنّدُونَ قَالُوا تالله إِنّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا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 وَخَرُّ لَهُ السُّجَدَا وَقَالَ يَا أَفَسَ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَا يَا مَنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَخَذَ نَبِيٌّ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ